عن البراء بن عازب إن أنه قال في يوم حنين كان أبو سفيان بن الحارث آخذا بعنان بغلته يعني بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب قال فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه؟